ما خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بالحق الا بالحق و أ ج ل مسمى و إ ن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها, وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات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 فاولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيه وحين تظهرون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 فاذا اصاب به من يشاء من عباده إ إذا, اذا هم يستبشرون وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إ ل ى آ ث ا ر ر ح م ة الله